فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوش هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَلِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا بِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا أَلَى لَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَعَنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَهُ شَأْنُ اللَّهِ لَئِنْ سَلَمَ نَائكَ تَمَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هو إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جن ترقبصوا به حتى قال ربي انصرني بما كذبون فأوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا وحينا فاذا جاء امرنا فارت النور فشفناك فيا من كل زوجين اثنين واهلك فَشَلُقْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اشْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ القوم اقرب انزل لي منجلا مباركا وان تخير المنجرين ان في ذلك لايات وان كننا لمعتلين ثم ان شئنا من بعدهم قرنا اخرين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 إِنْ هُوَ إِلَّا وَجُنُنُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ كَلِمًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قَالَ أَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخْرَجَتِ الصَّيْحَةُ مِنَ الْحَقِّ فَجَاءَهُم غَفَاءٌ فَبُئِدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخرين ما تسْقُ مِنْ أَُّة أَجلهاَا وَماَا ياسَْأخِْرونثُ أَوْسَلناَا غُصُنا تتتْر كل ما جمَّ تَرسُولُهَا كَذَّبُهُ فَأَتْبعَنا بَعْضم بَعضاء فأَتْبَانَا بَعْظَّهُم بَعْضُ وَجعللناهُم أَحادثَ بَبُ دَلِّقَوْمِ لا يُؤْمِون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما آلين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا آبدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يحتدون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 فتقطعوا أمرهم بينهم زغرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبدين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تحجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت عباءهم الأولين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 ولو رحمناهم وكشفنا مَا بهم من طر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا أذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه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 عالم الغيب والشهادة فتعالى أما أم يشركون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا ألا أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن عالم بما يصفون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 وَزَفُنَ إِلَى يَوْمِ بَعْثٍ فَإِذَا نُفِخَ فِي قُبُورِ الصُّفُفُ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ سُقِلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا أرحمنا وأنت خير الرحيم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قالكُم لَ بِسْتُمْ فيِي الأرضِ دَدَسِنين قالوا لَ بِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم فَسأَلِآّين قاللَ إَِّ بِسْتُم إِلَّا قَليلَ لَْ أنكُم كتُمْ تَلَمُون أَفَحَسِبَةُم أنماَا خَلَقَنَاكمُمْ أَبَفَووا وَأَنَّكُم إلَنَا لا تُجَعُون